الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يرود الدين إياك نعون وإياك أستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير اللطوب عليهم ولا الله وضحه واللي إذا سجى ما ودعاك ربك وما قال والآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك الثواب ألم يجيك يتيما الثأر وجدك ضار لفظا وجد فأما اليتيم فلا تقضر وأما السائل فلا تنهر وأما بالعمد الله الحمد لله أرمي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري عليهم ويري المهبوب عليهم ويري المهبوب عليهم لك صدرك Allah zahrik wa ta'ala khabirak, fi innama al-'usri yusra. Innama al-'usri yusra. Fi idha